والصلاة والسلام على النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين وبعثه اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا لقاء نافعا وان يرزقنا جميعا من خير الدنيا والاخره وان يتقبلنا انه على كل شيء قدير وبعد ف حديثنا باذن الله عز وجل عن الهجره دروس وعبر على صاحبها افضل الصلاه واتم التسليم صلى الله عليه واله وسلم الهجره الحديث عنها حديث يطول ونحن باذن الله عز وجل يعني نختصر الكلام اختصارا ان شاء الله تعالى فاقول مستعينا بالله عز وجل الكلام عن الهجره الهجره ليست تعني المجرد الانتقال فقط من بلد الى اخر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه الى المدينه الهجره بالمعنى الشرعي ليست هي مجرد الانتقال من بلد الى اخر فحسب ولكنها هجره عامه عن كل ما نهاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاذا هاجرت مكان المعصيه الى مكان الطاعه فهذا نوع من الهجره هاجرت ما يغضب الله عز وجل الا ما يرضي الله عز وجل فهذا ايضا نوع من الهجره هجرت من الذنوب والسيئات هجرت من الشهوات والشهوات هجرت من مجالس المنكرات هجرت من ضيق الدنيا الى سعه الاخره الهجره فيها دروس كثيره وعبر عظيمه فمثلا من الدروس المستفاده من هجره الصبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد عده سنوات من الاضطهاد والابتلاء وما راهه من قومه صلى الله عليه وسلم في مكه بعد ذلك هي الله عز وجل له الحياه الطيبه في المدينه ولذلك قال الله عز وجل واننا لننصر رسلنا ما هو اصل بدايه النصر النصر حتى ياتي والتمكين حتى ياتي فلا بد من الصبر من الصبر واليقين بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين قال ربنا عز وجل ان لا ننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد ويوم يقوم الاشهد فهذا نصر من الله عز وجل هذه الهجره نصر من ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم طبعا طريق الدعوه الذين يعملون في في الدعوه هذا طريق شاق ومحفوف بالمكاره محفوف بالاذى محاط بالابتلاء لكن الصبر مع انه مر الا ان عاقبته احلى من العسل كما يقولون فالصبر به تنال الامامه في الدين بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين صبر النبي صلى الله عليه وسلم وايقن بنصر ربه عز وجل ولذلك نصره ربه عز وجل كذلك من الدروس التي يمكن ان نستفيدها من من هذه الهجره المباركه التوكل التوكل على الله عز وجل هنا طبعا بعض الناس يتركوا الاسباب ويقول يعني توكلت على الله طيب التوكل ليس ضد الاسباب بل إن التوكل هو الأخذ بالأسباب الحلال دون اعتماد عليها ولكن الاعتماد يكون على الله عز وجل فمثلا أنت أيها المريض نسأل الله أن يشفينا ومرضانا وكل مريض المسلم أنت أيها المريض تأخذ حبة الدواء هل الحبة تشفي الحبة لا تشفي الدواء لا يشفي إنما الذي يشفي منه الله قال تعالى حكاية وإذا مرضت فهو أي الله عز وجل فهو يشفي اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سرقما فالذي يشفي على الحقيقة هو الله عز وجل وليس الدواء وليس الطبيب من البشر أبدا إنما الذي يشفي هو رب البشر عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أنه خير خلق الله صلى الله عليه وسلم ومع أن الله قادر أن ينصر هو دون أنяз Luiza يعني أن يأخذ النبي بالأسباب صلى الله عليه وسلم ولكن ولكننا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ان التوكل على الله عز وجل يعني أن نأخذ بالأسباب دون أن نعتمد عليها فأنت أيها الطبي المريض تأخذ الدواء لكن لا تعتمد على الدواء إنما يعتمد على من؟ على الله هي الدواء السبب وأنت أيها الطالب لا تعتمد على المذاكرة انما الاعتماد ان تذاكر نعم لكن الاعتماد يكون على الله عز وجل فتعلمنا من النبي صلى الله عليه واله وسلم التوكل والاعتصام بالله عز وجل فهذا هو الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توكل على ربه في هذه الهجره المباركه وتعلمنا نحن المسلمين هذا التوكل من رسولنا صلى الله عليه وسلم طبعا الرحله كانت محفوفه بالمخاطر والصعوبات السيوف تنتظروا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يعني لعلكم سمعتم بصراقة الفارس وقد ددج بالسلاح واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع قراءته صلى الله عليه وسلم والرسول في هذه الظروف الصعبة لازال متوكلا على ربه وواسقا بنصره عز وجل ان تنصر الله ينصركم ولا ينصر ان الله ينصر ما ينصره فتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم التوكل والاعتصام بالله صراقه قد اقترب منك يا رسول الله ويسمع قراءه اقترب جدا جدا ومعه سيوف مدجج بالسلاح ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متوكلا على الله عز وجل فلم يخف من صراقه ولكنه يعني انتظر وعد الله عز وجل و... ولا ينصرن الله من ينصر فالرسول منتصر لأنه نصر ربه عز وجل ونصر دين ربه عز وجل فهذا يعني درس عظيم جدا لكل إخواننا نقول التوكل شيء مهم جدا شيء عظيم جدا ولا ينصرن الله من ينصره وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون نعم كذلك من نعم الدروس العظيمه التي تستفاد من هجره النبي محمد صلى الله عليه وسلم اننا راينا ابا بكر الصديق لما سمع بصحبه النبي صلى الله عليه واله وسلم بكى بكى لماذا يا ابا بكر يبكي لانه يحب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي هذا درس في الحب هذا درس في الحب ان المحب لمن يحبه ها مطيعه ان المحب لمن يحب مطيعه فاذا كنت تحب رسولا فاذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارنا الدليل لا تقل انا احبه كلمه بلسانك دون تطبيق في حياتك لا قال تعالى قل ان كنتم قل يعني قل يا محمد قل لهم يا محمد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ما النتيجه يحببكم الله فحب رسول الله هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اطعم اولاده حراما من اطعم والعيا بالله من اطعم اولاده حراما فهو لا يحب رسول الله حبا كاملا صلى الله عليه وسلم ولو حلف بالايمان المغلظه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن الحرام فكيف تطعم اولادك حراما ثم تقول بعد ذلك احب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هذا الحب حب ناقص ليس كاملا انما الحب عندنا ليس هزا للرؤوس في الموالد وليس كلاما فقط يقال لا حب عندنا اتباع سلوك سلوك ناسك في هدي الرسول صلى الله عليه واله وسلم هذا هو الحب لذلك الفتاه المتبادله عندما تقول احب رسول الله فنقول هذا ليس حبا كاملا ابدا ولو حلفت بالايمان المغلظه انك تحبين انك تحبين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فنقول هذا ليس صحيحا لانك لو تحبين الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم ما تحجبتي ولا ارتديت الحجاب حجابا يرضاه الله ويرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحب هو الذي ابكى ابو بكر لما علم انه صاحبه او سيصاحب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الحب هو الذي جعل سيدنا ابي بكر ينفق ماله ويخرج من ماله ليؤثر به ويفضل على نفسه الحبيب صلى الله عليه وسلم ويفضله على نفسه وعلى اهله وعلى ماله فيخرج من ماله ابو بكر يخرج من ماله لانه يحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله يحب ربنا عز وجل الحب هو الذي جعل عليًا علي بن ابي طالب هو الذي جعله ينام في فراش النبي يبقى الحب هو الذي جعل ابو بكر يبكي الحب الذي حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل سيدنا ابو بكر يخرج من ماله في الوقت الذي ترى فيه بعض المسلمين وقد وجبت عليهم الزكاه لا لا يخرجون الزكاه المفروضه فيما لهم نعم النفس تحب المال قال تعالى وتحبون المال حبا جما فالنفس تحب المال لكن ايام ما وجبت عليه الزكاه ان توبا ان تخرج الزكاه في وقتها المحدد لها لا تؤخرها لا يجوز تاخير الزكاه عن وقتها كما انه لا يجوز تاخير الصلاه عن وقتها لغير عذر فكذلك لا يجوز تاخير الزكاه عن وقتها ف... لكن يجوز تقديمها لكن تأخرها حرام لا يجوز فإذا خرج سيدنا أبو بكر من ماله لأنه يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيا من وجبت عليه الزكاة الآن ولم يخرجها أقول خرج أبو بكر من ماله وأنت لا تريد أن تخرج على الألف جنيه خمسة وعشرين في كل ألف خمسة وعشرون فقط هذه الزكاة في كل ألف جنيه خمسة وعشرين واني اشرع فما الذي يصعب عليك الان نعم انت تحب المال لكن الله عز وجل امرك بالزكاه اذا وجبت عليك ف تقدم ماذا تقدم ما تشتهي نفسك ولا تقدم امر ربك عز وجل اقدم امر ربي اذا كنت احب ديني واحب ربي واحب نبي صلى الله عليه وسلم ان المحب لمن يحب مطيع يا مدعي يا مدعي حب أحمد لا تخالفه فالحب ممنوع في دنيا المحبين أنت تقول أحبه وتخالفه صلى الله عليه وسلم هذا لا يستقيم هذا لا يستقيم أبدا فالحب هو الذي جعل أببك يبكي الحب هو الذي جعله رضي الله عنه يخرج من ماله الحب هو الذي جعل علي بن أبي طالب ينام في فراش النبي صلى الله عليه واله وسلم مع انه يعلم ان القتل قريب منه ان السيوف حول او امام الباب تترصد وتترقب وكيف ينام وكيف يهنأ باله وكيف يتمتع بنومه والسيوف في الخارج نقوله النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بانه لن يقتل بانه لن يصاب باذى ولذلك قالوا ان اسعد ليله مرت على علي بن ابي طالب يوم انام في فراش النبي صلى الله عليه واله وسلم ونام قرير العين ونام ملء جفونه لانه اخذ وعدا او اخذ بشره من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يصاب بأذى انظر إلى الحب فأين نحن من الحب أين نحن من حب النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نترك الربا فإذا كان منا من لا زال يتعامل بالربا فلا يقول فلا يقول أحب رسول الله هذا ليس حباً حقيقياً وليس حباً كاملاً لو كنت تحب رسول الله لا تركت الربا فتركت الربا لو كنت تحب رسول الله لا تركت الرشوة لو كنت تحب رسول الله لفعلت ما امرك به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان المحبه لمن يحب مطيعه ونحن يعني نسقل ونتكلم كثيرا احنا نتكلم كثيرا عن مساله الحب لان الحب هو من اعظم الاشياء لشرق طريق التدين والالتزام بتعلم الشر حب اذا احببت الرسول صلى الله عليه وسلم حق المحبه فانك تنفذ ما امرك به صلى الله عليه وسلم فتا عندما تقول احب الرسول الله نقول اين الحجاب واين الاستقامه على امر الله عز وجل واين حسن معامله الزوج واين المحافظه على اسراره فمن لم تحافظ على سر زوجها ومن فضحت زوجها ومن تبرجت ومن فعلت كذا وكذا من المحرمات فهي لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا كاملا يعني الهجره فيها مواقف عظيمه جدا جدا من اخلاص من توكل من حسن اعتماد على الله عز وجل لكن طبعا ونحن في هذا الشهر المعظم الذي هو من الاشهر الحرم بل هو يعني افضلها لهذا الشهر المحرم شهر الله المحرم وقد نسبه الله عز وجل لنفسه فيعني يعني هذه نسبه تشريف ان ينسب الله عز وجل هذا الشهر الى نفسه فطبعا ديت يعني نسبه تشريف وتعظيم واشاره الى ان الله حرمه بنفسه يعني يقولون شهر الله المحرم وطالما ان الله حرمه بنفسه فليس لاحد من الخلق تحليله اذا الهجرة بما فيها من دروس وعبر مليئه مليئه بالدروس والعبر و من اهم ما يخرج به الانسان الحب انني انظر هل انا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا نحن لا نحتفل بالهجره انما نحن نحتفل مثلا بالاعياد عندنا عيدان عيد الاضحى وعيد الفطر وعندنا عيد ثالث باعتبار اجتماع المسلمين ويوم الجمعه انما نقول أنا, انا احتفل بغزوه بدر واحتفل بالهجره واحتفل بغزوه لا لا لا هذا لا يحتفل به نحن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يحتفل بحديثه الهجره فلذلك نحن لا نحتفل انما يعني نحن نستغلوا الحدث اننا في يعني مناسبه الهجره فنتكلم عن الهجره ونبين ما فيها من دروس وعبر لكن لا نحتفل بالهجره كما قلت نحن في شهر الله في شهر الله عز وجل في شهر الله المحرم وهو من اعظم شهور السنه عظمه الله عز وجل وشرفه بل اضافه الى نفسه عز وجل اشاره تشريف واشاره تكريم وهو تعظيم حتى العرب قبل الاسلام العرب حتى في الجاهليه كانوا يسمون هذا الشهر شهر الله الاصم تصور شهر الله الاصم من شده تحريمه وطبعا يعني بعض العلماء رجح ان طائفه من العلماء رجحوا ان شهر الله المحرم هو افضل افضل الاشهر الحرم على الاطلاق يعني الاشهر الحرم افضلها المحرم الصوم في محرم له فضل عظيم جدا جدا جدا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الامام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعو له المحرم اعيد بعد ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه ومن والاه افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم شهر الله الذي تدعونه المحرم هذا افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم اذا تعالوا يعني نشجع بعضنا البعض ونتناصح باننا يعني تقوى عزائمنا على ان نصوم في هذا الشهر أن صمم أعظمه طبعا نحن لا نتفق على صيام جماعي إنما نحن يشجع بعضنا بعضا على الصيام ويذكر بعضنا بعضا بفضل الصيام أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث كما قلت عند مسلم أفضل الصيام أفضل الصيام أفضل أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله والله الذي تدعونه المحرم هذا كلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اللهي الذي تدعونه ايه المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه قيام الليل افضل الصلاه بعد الفرائض بعد, الفرائض بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء افضل شيء بعد الفرائض قيام الليل صلى الله ان يرزقنا وإياكم حسن قيام الليل والتلذذ بقيام الليل والإعانة على قيام الليل وأن يتقبل لناه على كل شيء قبيح فاذا الخلاصه الصيام في حتى ان بعض العلماء قالوا يمكن الانسان يصوم يعني كل محرم لكننا نقول الافضل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتم صيام شهر قط الا رمضان حتى شعبان ما كان يصومه صلى الله عليه وسلم كله انما يعني كان يصوم معظمه فكذلك في رمضان في في, في كذلك في المحرم نحن يمكن ان نصوم معظمه يمكن انك تصوم كل اثنين وخميس ثلاثه ايام ممكن تصوم يوما ويوم المهم انك انت تكثر من الصيام في هذا الشهر الذي هو افضل الصيام بعد شهر رمضان هذا افضل الصيام بعد شهر رمضان لكن طبعا ايه يعني يلاحظ شيء ان هذا محمول على التطوع المطلق انتبه للكلام يعني مثلا هل صيام شهر المحرم افضل من صيام ال 6 من شوال هذا سؤال انا الان بعد رمضان نحن نصوم سته من شوال هذه ست صيامها افضل ولا صيام شهر محرم معانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل حديث في مسلم افضل الصيام افضل الصيام بعد شهر رمضان ها شهر الله الذي تدعو له المحرم طب نقول افضل السته من شوال ولا المحرم طبعا عندنا هنا اجابه ان الست من شوال وهذا صحيح هذا صحيح ان صيام ست من شوال افضل طب يعني ده هو هنا بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم فكيف ذلك شهر الله الذي قد علا المحرم فكيف ذلك نقول هذا محمول على التطوع المطلق طب برضه يعني ايه بعد ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول شهر رمضان شهر المعظم صح شهر العظيم ال 6 من شوال ال 6 من شوال آه, تعتبر بمثابه او بمنزله السنه الراتبه في الصلاه يعني انت الان بعد صلاه الظهر تصلي السنه بعد صلاه المغرب تصلي السنه آه, كذلك بعد ان صمت فصيام ال 6 من شوال كانه بمنزله السنه الراتبه من الصلاه واضح ولذلك هو افضل لان رمضان افضل شهور افضل الشهور ايه رمضان فكذلك ما كان بعد رمضان مباشره افضل في الصيام من غيره من النوافل يبقى اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي ندعونه المحرم طبعا هذا محمول على التطوع المطلق اما التطوع المقيد كسته ايام من من شوال طبعا فهذا افضل من صوم المحرم انتبه لازم انه متصل بايه برمضان ومكانه متصلان برمضان فهو افضل فهو كما قلت بمثابه السنه الراتبه من الصلاه طبعا هي يعني مقدمه على السنه او على النافله المطلقه في باب العبادات طيب يبقى اذا نحن نتواصى ونذكر بعضنا بعضا بصيام محرم ما استطعنا منه يعني ما نستطيع يوم ويوم يوما ويوم النصوم او الاثنين والخميس يعني حسب على حسب ما ييسر الله عز وجل المهم ان احنا ننجعل لنا يعني نصيبا من من الصيام باذن الله عز وجل كذلك من الصيام ايضا اللي هو بقى يتاكد ايه الشهر اللي يتاكد في عاشوراء في, في في المحرم يوم عاشوراء يوم العاشر هذا اليوم نجا الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون وقومه يوم عاشوراء اللي هو في الشهر اللي احنا فيه المحرم هذا يوم عاشوراء اللي هو اليوم العاشر من شهر محرم هذا اليوم نجا الله عز وجل فيه موسى وقومه من من, من فرعون وقومه ولذلك فهو يوم معظم وحتى ان اليهود كانوا يصومونه لان الله نجا موسى ونحن طبعا احق من اليهود بصومه وحتى نخالفهم فاننا نصوم مع يوم العاشر نصوم اليوم التاسع يبقى التاسع والعاشر او العاشر والحادي عشر يعني نفرض ان يوم العاشر ده مثلا نفرض انه كان يوم ثلاثاء يبقى انت تصوم الاثنين والثلاثاء او الثلاثاء والاربعاء يعني يوما قبله او يوما بعده يبقى انت تصوم يوم العاشر ومعه التاسع او معه الحادي عشر يبقى 9 و10 او 10 و11 كما تحب ولو ان الانسان اكتصر واكتفى بصوم العاشر فلا باس وليس مكروها فلا باس وليس مكلك ان نحن نريد ان نخالف اليهود فنصوم يوما قبله او يوما بعده ولاحظ طبعا ان صيام عاشوراء اللي هو اليوم العاشد هذا هذا يكفر الله كما عند مسلم يكفر السنة الماضية الله عز وجل يكفر الانسان الذي صام يوم عاشراء سنة ماضية إنما يوم عرفه من صامه إيه فإن الله عز وجل يكفر له سنتين سنة سبيخة وسنة لاحقة إنما يوم عشراء يكفر الله عز وجل له السنة الماضية فطبعا نحرص على صيام يوم عاشوراء حتى يعني انت الان يمكن انك في المنتديات المختلفه تذكر الناس بصيام يوم عاشوراء لانك لو ذكرت انسانا صام مثلا 10 افراد قرؤوا المقال مقالك او 20 او 30 او كذا او 30 او 40 او كذا او كذا صام 20 صام 30 من دل على خير فله مثل اجر فاعله الدل على الخير كفاعله فمن صام فلك ان شاء الله عز وجل مثل اجره فيا اخواننا يجتهدون في الدعوه في المنتديات مذكرين الناس بصيام يوم عاشوراء وطبعا نحن نصوم كما قلنا يوما قبله معه او يوما بعده 9 و10 او 10 و11 ومن صام اليوم العاشر فقط فلا اسم عليه ولا لوم وليس مكروها انما نحن نريد ان نخالف اليهود فنصوم يوما قبله او يوما ايه بعده ومن ثوابه كما قلنا انه يكفر السنه الماضيه يكفر السنه الماضيه فلا تبع هذا اليوم يفلت منك دون صيام ونذكر اخواننا بان الصيام صيام النافله لا يحتاج الى نيه مبيته بمعنى انك في اليوم العاشر مثلا ان شاء الله عز وجل انت الان ايقظت استيقظت مثلا ايه وقد اذن الفجر انت استيقظت حتى حتى تؤدي الصلاه لكن انت ايقظت بعد ان اذنا بعد ان طلع الفجر السابق انت استيقظت فما العمل انا ما نويت قبل الفجر نسيت فنقول طالما انك لم تاكل لم تشرب لم تاكل شيئا من المفطرات فانك يمكن ان تنوي صياما هذا الصيام اللي هو صيام يوم ال يوم العاشر من من المحرم فهذا اليوم يكفر الله عز وجل به السنه الايه التي قبله التي قبله فيعني مذاكر واخواننا في المنتديات المختلفه بان الصيام هذا اليوم يتاكد وان ثوابه عظيم ونذكره ما قلنا وباختصار يمكنك انك تدخل على موقع موثوق منه وتكتب مثلا صيام تاسوعاء او صيام عاشوراء او كذا وياتك مقال من موقع موثوق وعلماء يعني من اهل السنه وتاخذ هذا الكلام وتضعه في المنتديات المختلفه ولعل الله عز وجل ان ينفع بكم ان يصوم يعني مجموعه من الناس وتاخذ انت ان شاء الله عز وجل مثل حسنتهم ال طبعا الكلام في هذا يطول ولكنني طبعا نظرا لانشغالي ومعذره طبعا لانني تغيبت اكثر من اسبوع ولكن يعني في ظروف الله اعلم بها وانا يعني معذره ايضا مشغول جدا فاكتفي ان شاء الله عز وجل بهذا القدر نسال الله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما قلنا وبما سمعنا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته